بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مرحبا في العلم 8.5 في العلم 10.4 لذلك أتخذ هذا في العلم اسم الإشارة وهذا أتخذ أنه أسماء الإشارة أسماء تدل على معين مشار إليه إذن أسماء الإشارة هي من اسماء المعارف من أقسام المعارف أسماء الإشارة أسماء تدل على معين مشار إليه. ورأينا كذلك أن أسماء الإشارة هي ذا للمفرد المذكر به للمفردة المؤنثة ذاني من مثنى المذكر ثاني من مثنى المؤنث. وأولئي لجمع العقلاء من ذكور أو إناث ثم تزاد على يعني هذه الأسماء بعض الحروف إما للتنبيه مثل هاء ذا فهذه الهاء للتنبيه وإما الكاف للخطاب كما تقول ذاك مثلا وإما اللام ل الدلالة على البعد شاشيات إذا ذايزن بط فرئس دان فخير لامتو دان فخير ذلك ثم رأينا أن اسم الإشارة للمثنى المذكر أو المؤنث داشفو تفيفات يُعامل معاملة المثنى فيكون بالالف في حالة الرفع وبالياء في حالتي النصب والجاب. كالعاده ناخذ التمارين التي تتعلق بهذا الدرس التمرين الاول يقول فيه السؤال اشير الى سبعه اشياء بحجره الدراسة مع التعبير بجمل تامه في كل حال نشير الى اشياء في حجره الدراسه نقلص لقاء وخمضون عن طلبيني أعنذائيز بمتشاه أن خوية زين جملة مفيدة معك طيب من ماذا نجد في غرفة الدراسة في حجرة الدراسة نقلص لقاء البطن كنفيدال تريفين أم تفضل هؤلاء الأقلام مكسورون بالنسبة لأولئي هنا يعني ننظر إلى القاعده القاعده الثامنه والثمانون الستيريخ من اخن طغتغ ديزيخت لجمع العقلاء من الذكور او اناث احسنت هذه اذن هؤلاء تستعمل فقط لصاحب علم الذي يتعلم لذوي العلم اذن هذه الاقلام مكسورة حسنت هذه الأقلام مكسورة بس بيت يا خوي أشياء أخرى سليم تفضل هذا تلميذ مجتهد أو خد كل هذه الأمور نجدها في قدرة الدراسة باتكن بنخمير ثلاثة هذه الأقلام مكسورة هذا ترميل مجتهد كنا بنخمير زينمايك ضحبنا للفقد السؤال ثاني أشر إلى سبعة أشياء على مائدة الطعام مع التعبير بجمل تامة في كل حال الآن بدل حجرة الدراسة نأخذ مائدة الطعام ماذا نجد على مائدة الطعام Linusheer إلي. Nou, om mezelf aan te vallen. Heel goed. Deze. Of dit brood is lekker. Hassan, wat nog meer? Wat kunnen we nog meer op de eettafel vinden? Behalve brood. Om me Suleim, nou. Om me Suleim. Heel goed. Dus deze appel is rond. Heel goed. Nog meer dingen? Of gaan we. Gelijk naar de volgende. Dan gaan we naar de volgende. Tot je, om mezelf Je hebt misschien een andere zin. Ik zag net even een hand. kubu al naam. En dan mel'an schrijf je met, niet met el hamza, eigenlijk twee, met el hamza en de alif. En het verlengde van een hamza schrijf je op deze manier. Dat is volgens mij shift M. Shift N, ja. Met een hemza, met een alif, en dan een lange streep erboven. Maar dat is eigenlijk een hemza plus een alif. Nou, hier namen dus deze, uh, dit glas is vol. Dan gaan we naar de derde. Ashir ila 7e asjeaar fi ghorfati nawmi, maak taabiri bij jubelintame fi kulli haad. Ook hetzelfde, dezelfde vraag, alleen nu in de slaapkamer. Wat kun je daar vinden, wat je kunt aanwijzen? Om je zo stond, vondering. Hadehi as-sariiratu li'aisha. as meestal zeg je as-sariir, dus als je het bed bedoelt, dan is het mannelijk zeg maar. Hadehi as-sariiru Aisha. Naam. Hada al sariru li'aisha. Nou, Jib, heel goed. Ummah Suleim, toch? Hada al misbaahu mun Heel goed. Dus deze lamp is uh, gebroken, is kapot. Heel goed. Misschien nog andere dingen? Dan gaan we naar de volgende? Jib, dan gaan we naar de laatste vraag in deze opgave. Ashir ila sabati asya'a. في الشارع مع التعبير بجمل تامه في كل حال في شنو ابstraat kun je aanwijzen op straat هاتان السيارتان جميلتان احسنت these two autos zijn mooi أم om س... نعم <تصفيق> هذا الشارع مزدحم this street is druk احسنت يب nog andere dingen. Ik denk dat het duidelijk is. Dan gaan we nu naar opgave nummer 2. Jaqulu as-su'al: Ashir de madluli al de volgende woorden wijzen, maar dan moet je wel goede zin maken. Jumal mufida. Al-hisan. Al-hisan. Met al-hisan al dus dit part is prik of honger. Heel goed, jumla tam. En naam aan al-Hisan, naam aan al-Hisan, omma zou zijn. Het deel, oh Sorry. Nou, omma Suleim, vandel. Had al is mooi. Dit deel is mooi. Oké, namdi al-an, ile de volgende. Al-Haraman. Al-Haraman. En dan is even vertellen wat het is. En dan een zin maken. Al-Haraman. Weet jullie wat het is? Al Haraman, Al Haraman, misschien om weet je wat Al Haraman is? Zijn naam, piramide, dus twee, twee piramide. Al Haramu, dat is één piramide, en Al Haraman, dat is twee vallen. Hoe kunnen we een ziel maken? Je moet dus wijzen naar Al Haraman, Om Suleyn, totdat. Havani Al Haramani Qadimani, heel goed, deze في برج ميدا ديزاين أوت نعم. جيب. التلاميذ التلامير أم سوسن نعم. هؤلاء التلاميذ أذكياء نعم خد باتجنت هؤلاء التلامير أذكياء زخ ديز ليلين زاي سليم. المستارة المستارة مستارة أم سليم نعم. هذه المستارة طويلة نعم. هذه النصارة طويلة بس تيجي نضرب هي النصارة طويلة ليزلينيال بيلنيال إس لانغ هاخد نعم الحمامه الحمامه من أنطاليا كيف أوصلان الحمامه مسوسا هذه الحمامات صغيرة ليست مت مت شدة ناي زنبر الشدة الحمامه الحمام dan betekent het badkamer, maar dan zonder tamarboot. Maar de badkamer, zonder... Heel deze duif is klein. Nu gaan we naar as as Weten jullie wat as zijn? Nou, omma sulaimt, niet. deze vrouwen, dat zijn vrouwen, zijn schoon. مكسى طيب اثنين وخمسين. that is القلمان القلمان. مسوس انتظر هذان القلمان مكسوران. اخذ. دش ديس التوي. بين زين خبروك. حسنتهم. طيب ننظر الآن إلى التمرين الثالث. يقول السؤال اجعل اسم الإشارة في الجملة الآتية للمفردة ثم المثنى والجمع بنوعيهما وهي. هذا التلميذ نجح في امتحانه بمتهير دايز الزين أم زيتا أولا إلى المفرداتي مشلات الفدامي بخينا حول الجملة إلى المفرداتي من يحاول تفرح ذات نعم أم سوسا هذه التلميذة نجحت في امتحانها هذا هو صحيح هذه التلميذة نجحت في امتحانها طيب الآن نحول الجملة إلى المثنى المفرد. المثنى المفرد. مطاعج اختير. المثنى بنوعيهما. جزءت في صورته. بخنمت ال المثنى المذكر عفواً. المثنى المذكر. ومسولين صدق. هذان التلميذان نجح في امتحانهما أو كوريكت هخ طيب. الآن المثنى المؤنث أم سوسن نعم هاتان التلميذتان نجحتا في امتحانهما يا خود طيب ننظر الآن إلى الجمع الجمع المذكر نبدأ بالجمع المذكر أم سليم نعم هؤلاء التلاميذ نجحوا في امتحانهم حسنت وعليم بي نجحو بورتنستلن ألف تخفوغت واتنيت أجسبروك بورت توجد نجحو بطلقت تو نجحو مرضان الالف واتنيت أجسبروك هيا خطو عليكم السلام <سؤال> أحمد الله برهيب الآن الجمع المؤنث نعم. هؤلاء التلميذات نجحنا في امتحانهن أحسن طيب هيا خطو ننتقل إلى التمرين الرابع يقول السؤال اجعل كل اسم من الأسماء الآتية خبرا لمبتدا بحيث يكون المبتدا اسم إشارة. نعم الاسماء الأسماء الموجودة هنا نجعلها خبرا لمبتدا والمبتدأ في هذه الحال اسم إشارة. طيب، نبدأ بنافع نافع نافع wil een keer terecht komen dit woord nafa' weet jullie wat nafa' betekent dat een van het werk nafa' naam nut zijn dus nafa' betekent van nut zijn dan een بحيث يكون نافع خبر والمبتدأ اسم هذا نافع هذا نافع je wijst maar iets en degene die uh, jou is, met wie je praat, die ziet wat je aanwijst. En dan zeg je, هذا نافع. Dus je wijst bijvoorbeeld naar een boek. Dan zeg je, هذا نافع. Heel goed. Of je kan zeggen, هذا الكتاب نافع. Dan is هذا In En نافع, Nou, We gaan naar het derde woord. Nafi'un is khabar. haada al kitabu nafi'un. naafi'un is khabar. niet wat al kitab is in dit geval, al kitab dat is bedel, het woord bedel, dat is iets wat we nog niet hebben gehad, is iets wat eigenlijk haada vervangt, vervangt haada, Hadel al kitabu want naafi'un dat is eigenlijk die informatie die je wil geven over nou, dan gaan we nu naar shamighat. Weet jullie wat shamighon is? 'Shamikh' Nee. Groot, breed of is het hoog? Meestal is het hoog. Hoge. Shamighat betekent hoog. Naam. of groot. Naam. Hoe kunnen we, wat kunnen we hier bedenken? Nou, om het zo leemt, wat En hier heb je keuze eigenlijk. Of je zegt شامخات متجمع، أو مفرد مؤنث. هذه جبال شامخات. مارف، أو في شامخة. بتقولك هذه جبل شامخة. يمكن مفرد مؤنث خبرات. مارفطيس هيء إعراب. لا تفهم أي فد إعراب دون فورديز الزين. أم سليم. هذه جبال شامخات. لا تفهم بخنمت هذه. تروبير يفهم إعراب تج هذه اسم مبتدع. Naam, dat klopt. Jibal is chabar. accent. Jibelun is chabar. Want als je zegt, هذه jibelun en je stopt, dan is je zin compleet. Dan heb je een goede zin. Jumla mufida. En shamichat, shamichat, dat is nacht. Heel goed. Alleen de vraag hier was, dat je een zin maakt waarbij shamichat chabar moet zijn. En niet na. Gabar li mubtada' Wel mubtada' is een tishara. Dus hoe kun je deze zin veranderen zodanig dat shamigat gabar wordt in plaats van uh, na? We moeten een soortgelijke zin maken waarbij hij hier moet zijn en moet blijven eigenlijk, want is, deze zin is ook mubtada. Maar shamigat moet dan gabar zijn in plaats van na. Die moet informatie geven en niet alleen maar een omschrijving. Maar wie probeert Ik weet niet of Oma Suleim aan het schrijven is of niet. Geen inshallah. Oma Suleim, Faddaal. Laamu at toevoegen. Naam, aan al jiba Dan wordt het Hadieh Al-Jibaalu Shamiqatun Ahsan. Dan zeg je Hadieh al dus deze bergen, deze bergen zijn hoog. Als je zegt, هذه jibel, en je stopt, dan is je zin niet compleet. Maar, als je zegt, هذه jibel, zonder el, het tarief, dan is je zin compleet. Want, dan zeg je, dit zijn bergen. Dat klopt. En je kan daarbij toevoegen nog een omschrijving, die zijn hoog. Groot, euh, zwart, of wat dan ook maar dan zijn het alleen maar omschrijvingen maar als je zegt هذه الجبال شاميخات dan is het inderdaad شاميخات Gabar. heel goed ik hoop dat het duidelijk is Oma Suleymi dan gaan we alhamdulillah dan gaan we naar Tawilani zevende woord het zevende woord. Na, omma Suleim, het verband. Hadan, het diftarani, tawilan. Ach, zend. Hadan, het diftarani, Dus de, de, de betekenis hiervan de is, deze twee schriften zijn lang. Heel goed. tawilaan hier is khabar. Je de een واسعتان بيتن باتواسعتان بيتن باتواسعتان بيتن باتواسعتن واسعه واسعة باتواسعتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن هاتان الغرفتان بيتن واسعتان بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن الخامس يقول السؤال ضع اسم اشاره ومشار اليه قبل كل جمله من الجمل الاتيه تشير بذن ان دفور موش اسم اشاره ام مشار اليه المشار اليه مشار اليه تكنت ايتس فارينار وايزت ماذا مشي يسبح في الماء يسبح في الماء is een is een schare en is de vraag duidelijk om eens aan te vertellen? Yes, baht in het water. Dit vis zwemt in het water. Heet niet weten hoe dat komt. Hoe on hand. Nou, nou. Ik heb geen idee waar het op is. Als het niet omhoog gaat dan kunnen jullie gewoon een een teken schrijven, hand of zo. Gewoon hand opschrijven. نطلع سبسكرايب. طيب. آه. أنقذ الغريق. أنقذ الغريق. أم سليم تفضلين. هذا الرجل أنقذ الغرقة. حسنا. دوستي زمان. راد دخين دي فردروك. نعم. ينصرون الفضيلة. ينصرون. Al-fadiela. Weet jullie wat dat betekent? Jan-soroona uh, al-fadielata. Misschien om het zo te zijn. Jan-soroona al-fadielata. Hom soro Dat is uh, meerfoud van Jan-soro. Ho-wa Jan-soro. Hom Dit is veel muzare. En fi'al Ma'di, dat is nasara, nasaru, heel goed, dat is helpen, helpen. En alfadilet, alfadilet, alfadilet, dat is gewoon ja, iets wat goed is, het goede, iets goeds, dus het goede. Zij komen op voor het goede, zij komen op voor het goede, naam, dat dan? اسم إشارة ومشار إليه مناسب. أم مثلاً سليم تفضل. هؤلاء الناس ينصرون الفيلة أحسن ليز مانسون ليكومن أوب فورد خد. هخذ الجملة الرابعة. راكبو الطيارة أو الطائرة. راكبو الطائرة أو الطيارة. أم مثلاً. هؤلاء الرجال راكبو الطيارة. هنا ماذا؟ Heel ja, goed, de zin is goed. Hoe noemen we het woord rakibu? Hoe noemen we dat? Fijl maadi. Fijl maadi. daarvan is rakibu. Vandaar dat je alif de elif hebt toegevoegd. die elif moet weg. Het is zonder elif. Rakibu atayar. Dus rakibu, sorry, ik zal het even opschrijven. Dat is FIAL maadi. Dat is FIAL maadi. Maar ra. Kibu, dat is niet mazdar. Nee, niet mazdar en ook niet haal. Het is uh, niet, ik bedoel niet de Arab, Ik bedoel niet wat de Arab daarvan is, maar betekent het hetzelfde. Nee, niet hetzelfde. Het dat is geen fi'al. kib, als ik uh, het ga omzetten -um naar al-mufrad, dan wordt het rakibun. Rakib, raqib. Het is Mudaf, Het is Mudaf. Maar voordat ik het uh, over ga over uh, mudaf of niet is. Het is rakib en dan, dus rakib is enkelvoud en rakibu dat is meervoud. Maar hoe heet deze meervoud? Ra hoe heet deze meervoud? We hebben gezien verschillende soorten van Welke al Welke soorten zijn er van Al-Jemma? al salim. Heel goed. Dat is Jemma al salim. Het is niet Jemma texti. Als Jemma al-Mudekarisalim, zo'n om zo Waar is dan de noen? Want Jemma al-Mudekarisalim die eindigt met luau en noen. Uh, je voegt aan een mufrad, aan enkel fout, voeg je Wauw en noen. Hij is mudaf, dus gaat de noen weg. Heel goed omdat die modaf is, verdwijnt die noen, net als bij Mufrad, de tenwijn verdwijnt. Kunnen jullie dat nog herinneren? Dat hebben we een keer gehad. Dus muthanna en jam'ah salim, de noen verdwijnt als, uh, als het woord modaf wordt. Als het modaf wordt. En vandaar dat je die elf niet hoeft toe te voegen, want oorspronkelijk was het. Rakibo, ne? En je haalt alleen maar de noen weg en het woord Rakibo, Attajara. En Attajara is Madaaf Ilie. Ik hoop dat het duidelijk is. Dan ga ik naar zin nummer 10. Atkane, Appab, Atkane. Appab, is deze zin eigenlijk die we net hebben gehad. Ole, Arigelu, Rakibo, Attajara. Dus deze mannen, die zijn eigenlijk zoiets als reizend, reizend met vliegtuig. Het qana'at tabkh. Jullie weten wat het qana is? Om me tofder. Ha zani at Het qana'at tabkh. Cook, cook in het Arabisch heet at tabkh, at Attabach, dus hij wij met Abbachani, Attabchani, Atkana Attab. We gaan naar de laatste zin. Nummer 12. Rafane Kadra. Watanihin. Mem aan de kadra. Kadra. Wat betekent dat? Wie weet dat. Dat is een keer langsgekomen. Dit woord de status. Naam, de waarde. Aanzien. Heel goed. Jib el en Joengla. Now wef. اسم اشاره ومشار اليه فعل قدر وطنهم هؤلاء النساء رفعن قدر وطنهم هاخد طيب نمضي الى التمرين السادس قول السؤال كون ست جمل فعليه يكون المفعول به في كل واحدة منها اسم إشارة مع اختلاف نوع المشار إليه في كل جملة. زين ماكزودان خدط المفعول به. م. في انديز زين. إنها متفاعلة زين. فمفعول به موت اسم إشارة زين. إن دخينا. جسر المشار إليه موت. فمشكلة سوورتة زين. في بEGIN. أمثلة تفضلي سمعت هذا القارئ في إذاعة مكة. نعم سمعت هذا القارئ في إلاعة مكة. إيكوردة ديزا ريسيتاتور عيدا أمروب فان مكة. وش خايف؟ وش خايف في دات القارئ بدو القارئ مش القارئه القارئه. جابست نعم. سو وش خايفي؟ سو السست أمبسولين تتقارئ. دش الهمزة أب الياء. طيب. Dan een andere zin, op danny. Zor toe, deze ziekte. We Ik het over de We hebben het over de We hebben het al mufrad vrouwelijke al We het We nog meer We hebben laten We hebben het aan We المفعول به مثنى اسم اوف جمع كيز جمع مذكر جمع مؤنث مثنى مذكر مثنى ام سليم نعم رايت هاتين البنتين أحسن يزيد هير اسم الاشاره المشار به الى المثنى يعامل معاملة المثنى جود هيرت ليا هاتين البنتين اكزاكتلي ز تو ياخد. نخمير. أمسوسا نعم رأيت هذين الطبيبين في المستشفى. أحسنت. اكسر ديزت في. أرتن. ينتهي كلهاش. الجمع. جمع. نعم تفضل. ضرب هؤلاء الأولاء. هني ديززين فرطال. بض بدوية مديززين. ضرب هؤلاء الأولاء. Hij een ander kind. نعم.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 هذين الكتابين قطعت هذين الكتابين هذا مثنى أخذناه المثنى المذكر هذا أخذناه هذا ما أظن رأيت هذين الطبيبين نعم تجديزها بفأخار المتنى الجمع المذكر وفي في المؤنث الجمع المؤنث متني الجمع dat is wat er rest no. Maar de zin klopt wel. Om naar zo te zeggen. Verder. Raait Nisa'i? Moet ik dan zeggen natuurlijk. Raait u haar in Nisa'a? haar. Klopt dat? Vie beit -ha. haar. Raait u. Nisa'i haar. Nou, wat bedoel je daarmee dan? Wat is de. Nee, ik bedoel de hele zin. Raait u. Raait ik zag deze vrouwen in haar huis, oké. Dus je hebt het over een andere vrouw die niet genoemd is in deze zin. Ja, dan klopt anders. Als je het hebt tussen hun, het huis van die vrouw, dan moet je zeggen Raa'ytu haa'ulai nisaa'a fi beytihinna. Oké, namzhi ila al tamrin al saabia. Ja, koolu al so'al al awal. كوّن ثلاث جمل اسميه المبتدا فيها اسم اشاره للمفرد المذكر جملة اسميه المبتدا فيها اسم اشاره للمفرد المذكر مهمنه ام ام سلام تفضل. هذا الولد نظيف هذا الولد زنبر تنوين بيست تي هذا الولد نظيف احسنت تشي سخون. هذا إظهار مبتدأ. طيب السؤال الثاني. كون ثلاثة جمل اسمية. أو أمثلة. مشينا. التسعة تزن. أو التويدة فراغ. كين. في نخ. مفرد. طيب. ثاني. تويدة. تويدة. فص. اسمية. المبتدأ فيها اسم إشارة للمفردة المؤنثة. نعم دوس. هذه الطفلة صغيرة. نعم. هذه جدوس بدروت فور المفرد المؤنث المفردة المؤنثة. Did I she is klein. Did kind is klein. إنه رسالة مبتدأ. طيب. السؤال الثالث. كون ثلاثة جمل إسمية كذلك المبتدأ فيها اسم إشارة للمثنى المذكر. نى مثنى مذا أم سليمان؟ هذا مفيدان مفيدا هذه ده يزتبي بكن زين نتخرج يبكون ثلاثة جمل اسم أصبح فيها إشارة اسم, اسم إشارة للمثنى المؤنث شو تنزل ما درين تأصبح درن أي فندزش يسفن كانا إن اسم فلأصبح موت اسم إشارة للمثنى المؤنث نعم أم سليمان تفضل أصبحت البنتان maridatayn waar is ism al ishara <gülüyor> die moet je even toevoegen Dus ism al ishara moet je even ertussen zetten dan wordt het heel goed asbahat haatani albintayni maridatayn uh, albintayn uh, dat is eigenlijk iets wat we nog niet hebben gehad maar het is bedel het is bedel van hatan. en het bedel die volgt al-mubdelmin. In het iraab Dus in dit geval moet al-bintan zijn. In plaats van al-bintayn. Dus asbahat ha-taani. Al-bintani. Maridatayn. Maar dat is iets wat we nog niet hebben gehad. Heel goed. Dus hier maridatayn is ghabar. Asbahat. Nou. Oké. Sual al-ghamis. كوين فلافا جمل اسم لعل فيها اسم إشارة لجماعة اسمه اشاره اني جماعتي فكور ني لعل لا لا ما امسوسون فضل لا لا الطلاب لا الطلاب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بدل من هؤلاء إن هؤلاء إس اسم لعلا إن اسم لعلا اسم منصوب ومضط لعلا اين فان دزشيس فان إنا اس هلخد الناجحون اسم خبر لعلا ان دي اس مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم هلخد السؤال الأخير في هذا التمرين كون ثلاثة جمل فيها اسم إشارة لجماعة الإناث مسبوق بحرف جرس zin maken waarin ism ishara in voorkomt van jama al-ina met harfujar ervoor. Om me zo in het Marartu bi ola in nisa Ja goed. Marartu bi ola in nisa Ha ola i is dus ism ishara die wordt gebruikt voor zowel meervoud mannelijk als meervoud vrouwelijk. En hij is voorgaan met harfujar de ماذا هذا؟ داودلك داود نتون نعم ناخد تمرين من في الإعراب التمرين الثامن نموذج هذا كتاب هذا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع كتاب خبر المبتدأ مرفوع بالضمة والآن نعرب ما يلي خذ هذه خذ هذه من يعرب هذه الجملة؟ خذ maar je vergeet iets en nu mag je het eigenlijk niet vergeten vroeger was het geen probleem omdat we het nog niet hebben gehad maar nu moet je het wel zeggen je moet het niet vergeten wat ben je hier vergeten Eigenlijk uh, yeah? is dus wie. hier is de ism ishara. Dit is alleen maar het Je kan zeggen ha En dan wie is de aسم ishara. We zijn voor En dan is het een beetje een beetje een قوم مسولم تفضل عليكم السلام <تصفيق> انظر فعل الامر مبني على السكون يا إلى الى حرف جر او hier mag je niks إلى حرف جر هاتين اسم مجرور بالياء لانه مثنى هذا mag je wel zeggen want daar is هاتين mag je die mag je zeggen dat daar is verschil over. Je kan zeggen inderdaad, ism mazroer bilia li anna ho muthenna. En je kan je zeggen, nabni al lia li anna Dus hoe je het zegt is geen probleem. Beide is goed. Maar je bent wel iets vergeten, dus schrijf het terug. Al fa'il, naam, al fa'il. Die ben je vergeten, wat moet je dan zeggen? Al fa'il, dan meer mustatit ak diru anta. Hassan ben. Omdur ilaha teen, kijk naar deze twee. الجملة الثالثة. هؤلاء مجتهدون. هؤلاء مجتهدون. من يعرب هذه الجملة؟ أم سويسنت. فضلك. الهاء للتنبيه مبني على الفتح. لا محل له من الأعراض. نعم. لحظة. ما كتأف إنكم اكسواتي روح إن شاء الله. خير إن شاء الله. الهاء للتنبيه مبني على الفتح. أولئي. أولئي شخاف و... اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدع مجتهدون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم أحسن ياخد إيش طيب نمضي إلى الجملة الأخيرة هذان قلمان هذان قلمان من يعرف هذه الجملة نعم طيب we gaan Omassous, hier stoppen, <SILENCIO> want het is maghrib gebed bij ons hier. we komen terug om tien voor half Elf, insha'Allah ta'ala. misschien wil iemand even Koran opzetten.